بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإن يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 أولئك يئسوا من رحمة وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أو قالوا قتلوه أو حرقوه فأجاه الله من النار. إن في ذلك لا لقوم يؤمنون. وقال إن اتخذتم من دون الله أوثان ما بينكم مودة بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِ النُّبُوَةَ وَالكِتَابَ وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَا الْفَاحِشَةَ إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا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 إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها نوتة. قالوا نحن أعلم بمن فيها. لن نجيهنه وأهله إلا امرأته. إلا امراته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم, سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك, إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على اهل هذه القريه رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون وَإِلَى مَدْيَنَ خَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ قَوْمُ مُعَذِّبُ اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ عَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مَسَاكِنُهُمْ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 والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والالهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون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 ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربي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 قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله والذين آمنوا وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعذونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن الأرض واسعة فأيها فاعبدون كل نفس, ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلىنا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم, لنبوئنهم, من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار غرفا تجري من تحتها خالدين فيها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 أو لم يروا أن جعلنا حراً آمناً ويُتَخَطَّف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَ